أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ساق, ما ساق من آيات الكتاب العزيز في إثبات الصفات. لله تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في ذكر أحاديث الصفات فذكر الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا وهو الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فأوطيه من يستغفروني فأغفر له ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الثاني في إثبات الفرح لله تبارك وتعالى وهو الحديث المتفق على صحته من رواية عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن وسرود رضي الله تبارك تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية وهي الأرض القفر والفلات الخالية مهلكة أي موضع خوف الهلاك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 هذا لفظ مسلم وعن البخاري في رواية أنه أي هذا الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الثالث في إثبات الضحك لله تبارك وتعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم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 فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد هذا لفظ مسلم ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الرابع من أحاديث الصفات وهي الأحاديث التي جمع الشيخ رحمه الله جملة صالحة منها في هذا الموضوع من العقيدة الواسطية وراء ذلك جملة متضافرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وكذلك في نفي صفات عن الله تبارك وتعالى ففي الأحاديث كما في الآيات الإثبات والنفي الحديث الرابع في إثبات العجب وصفات الأخرى لله تبارك وتعالى وهذا الحديث فيه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجب ربنا من قموط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيضل يضحك يعلم أن فرجكم قريب هذا الحديث فواه وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين واختلف في عدس فقيل حدس وحكى الخلاف فيه ابن حبان ثم قال أرجو أن يكون الصواب بالحاء فروى وكيع بن عدوس وإن شاء الله الصواب بالعين المهملة عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب عز وجل قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة العجب والتعجب يستعمل على وجهين ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له فالعجب يستعمل على هذين الضربين من الاستعمال يستعمل فيما يحمده الفاعل ومعناه حينئذ الاستحسان والإخبار عن رضاه به والثاني فيما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له فقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا هذا فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة وهي هنا من الصفات الفعليات المعلومة السبب عجب ربنا من قنوط عباده والقنوط شدة اليأس من الشاي والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الغير بمعنى تغير الحال وهو اسم من قولك غيرت الشيء فتغير حاله من القوة إلى الضعف ومن الحياة إلى الموت والضمير هنا لله تبارك وتعالى وقرب غيره فالمعنى أن الله تعالى يضحك من أن العبد يصير مأيوسا من الخير بأدنى شر قد وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير ومن مرض إلى عافية فيعجب ربنا تبارك وتعالى من يأس عباده هنا من نزول المطر وزوال القحط وقرب غيره أي وقرب تغييره الحال من الشدة إلى الرخاء ينظر إليكم أزلين الأزل بسكون الزاي الضيق وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجد وأزلين أي قنطين ينظر إليكم أزلين قنطين وأزلين وقنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم إليكم يعني في إليكم في حال كونكم أزلين قنطين فيظل يضحك فهذا فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وكعالى مع ما مر من الحديث الذي سبق في إثبات هذه الصفة الفالية المعلومة السبب لله رب العالمين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب العجب يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هو استغراب الشيء ويكون ذلك لسببين الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء الشيء المتعجب منه فتقفى الأسباب عليه فيستغربه ويتعجب منه بحيث يأتيه ذلك الشيء بغتة بدون توقع فيقع العجب حينئذ وهذا مستحيل على الله تعالى بهذا المعنى لأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليه لا يقفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء السبب الثاني للعجب أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعدب بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله يعني هذا الذي يتعجب من يأتي بعمل مستغرب لا ينبغي أن يقع من مثله فيقع من. فيتعجب من هذا الفعل هذا ثابت لله تبارك وتعالى لانه ليس عن نقص في المتعجب ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه يعني يتعجب الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني لقرب رحمته وتغييره الحال من الشدة إلى الرفاء مع قرب هذا الحال لا ينبغي لأحد أن يقنط وبع ذلك فهم يقنطون فلما وقع منهم القنوط واليأس من تغيير الحال وقع التعجب لأنه لا ينبغي أن يأتي منهم هذا القنوط ولا أن يقع منهم هذا اليأس فهذا ثابت لله تعالى لأنه ليس عن نقص في المتعجب ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده القنوط أشد اليأس يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد مع قرب رحمته مع قرب تغييره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحالة من شدة إلى الرخاء وقرب غيره سبحانه وتعالى وقرب غيره الواو بمعنى مع يعني مع قرب غيره الغير اسم جمع غيرة كطير اسم جمع طيرة وهي اسم بمعنى التغيير فالغير بمعنى تغير الحال الغير بمعنى تغير الحال وهو اسم من قولك غيرت الشيء فتغير حاله من القوة إلى الضعف ومن الشدة إلى الرخاء وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره وقرب تغييره الحال التي بسببها قد وقع اليأس عليهم أو وقع منهم فيعجب الرب عز وجل كيف نطلط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون وقوله ينظر إليكم أزلين يعني ينظر الله تبارك وتعالى إلينا ما قال الشيخ وفرغ عنه فراجعه قال بعينه هو يقصد كما قرر ذلك في هذه الصفة الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى وهي ثبوت العينين لله تبارك وتعالى هو يقصد العينين وإذا عبر بالمفرد هنا فلا يعني ذلك على أصل اللغة وإنما كما مر في تقرير ذلك وفيما ذكره رحمه الله تعالى من الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدجال ثم قال ألا وإن ربكم ليس بأعور فدل على أن الله تبارك وتعالى له هذه الصفة وهي صفة خبرية يعني لا نعلمها نحن إلا بالإخبار عنها من الوحي المعصوح ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ما كنا لنعلم هذه الصفة لله تبارك وتعالى لأن العقل لا مدخل له في مثل هذا فهذا من الصفات الخبرية وهي إثبات العينين لله تبارك وتعالى فالأولى أن يقال أي ينظر الله إلينا بعينين أزلين قنطين الأزل الواطع في الشدة وقانطين جمع قانط والقانط يائس من الفرد ومن زوال الشدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه حال أنه واقع في شدة وقلبه حال قلبه أنه قانط يائس مستبعد للفرد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه فيظل يضحك. يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة كيف تقنط من رحمة أرحم الرحمين الذي يقول لشيئكم فيقول يعلم أن فرجكم قريب أي يعلم أن زوال شدتكم قريب وفي هذا الحديث عدة صفات أولا العجب لقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم. قال الله تعالى بل عجبت وَيَسْخَرُونَ على هذه القراءة لا تثبت الصفة لله تبارك وتعالى بل عجبت يا محمد أو يا من تسمع هذا الكلام بل. ولكن تثبت الصفة لله تبارك وتعالى على قراءات ضم التاء بل عجبت بل عجبت ويسخرون فعلى هذه القراءة تثبت صفة العجب لله تبارك وتعالى من القرآن العظيم وفي الحديث أيضا بيان قدرة الله عز وجل لقوله وقرب غيره وأنه عز وجل تعمل قدرة إذا أراد غير الحالة من حال إلى ضدها في وقت قريب وفيه أيضا إثبات النظر لقوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم وفيه إثبات الضحك لقوله صلى الله عليه وسلم فيظل يضحك وكذلك العلم يعلم أن فرجكم قريب والرحمة لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده وإن شئت قلت أيضا والقدرة لأن التغيير تغيير الحال من حال الشدة إلى حال الرخاء لابد أن يكون بإرادة وقدرة مع القوة إلى غير ذلك من صفات الرب تبارك وتعالى وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولا نتأول فيها ولا نكيفها فنثبتها لله تبارك وتعالى حقيقة فنقول إن الله تبارك وتعالى يضحك ضحكا حقيقيا وأما كيفيته فإننا لا يمكن أن نعلم ذلك بل الكيفية كيفية هذه الصفة وكذلك العجب كل ذلك فيما يتعلق بالصفات كيفيتها مفوضة إلى الله تبارك وتعالى لا يقال كيف وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنؤمن بذلك وقد عرفنا المعنى ولكننا لا نؤول الصفة ولا نكيفها أيضا فلا نؤولها ولا نكيفها وإنما نقول الكيف مجهول كيفية الصفة مفوضة إلى الله رب العالم فكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولا نتأول فيها الفائدة المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر وهو القنوط من رحمة الله ولهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر وهذا قل من يلتفت إليه كثير من الناس لا يعلم أن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى كبيرة من كبائر الإذن وأن المؤمن الحق لا يأس أبدا من روح الله تبارك وتعالى ولا من رحمته فكثير من الناس ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى وهو لا يعلم أن هذا اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: قال ومن يقنا من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكاثرون. فالقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة من كبائر الذنوب والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه إن دعاه أحسن الظن به أنه سيديبه وإن تعبد له بمقتضى شرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه وإن وقع في شدة فليحسن الظن بأن الله تبارك وتعالى سوف ينتشله منها وسوف يزيلها عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرد مع الكرب وأن مع العسر يسر وهذا فصعة من الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وقال فيه الترمذي حديث الحسن صحيح ورواه أبو يعلى أيضا في المسند كلهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وأصح الطرق كلها طريق حنش الصلعاني التي خرجها الترمذي رحمه الله في جامعة فهذا الحديث حديث ثابت ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بل قد قال الله تعالى فإنما العسر يسر إنما العسر يسرى قال ولن يغلب عسر يسرين كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وساق ذلك بصيغة التمريض لأنه لا يصح فقال رحمه الله تعالى كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه ويروى من صياغ التمريض فتصدر قبل الحديث الذي يكون غير ثابت في نسبته إلى من ينسب إليه سواء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأصحاب أو التابعين كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه والشيخ إنما جرها هنا رحمه الله تعالى على القائدة اللغوية المعروفة وهي أن النكرة إذا تكررت تغيرت وأن المعرفة إذا تكررت ثبتت. المعرفة إذا تكررت ثبتت فهي شيء واحد وإن تكرر مرات فتقول وضعت القلم على المكتب ووضعت القلم على الأرض هو قلم واحد وضع مرة على المكتب ومرة على الأرض. ولكن إن قلت وضعت قلما على المكتب وقال من على الأرض فهما قلمان لأن النكرة إذا تكررت تغيرت وأما المعرفة فإذا تكررت ثبتت وهنا معرفة تكررت فإنما مع العسر يسرف إنما العسر يسر, إن يسر هو عشر واحد لأنه معرفة تكررت العسر تكرر معرفا وأما اليسر فتكرر منكرا فهو يتخالف فهما يسران في مقابل عسر واحد وليس بعسرين بل هو عسر واحد فإنما مع العسر يسر إن مع العسر يسر فلن يضلب عسر يسرين هذه قاعدة كما ترى أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فهو لا يصح في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحديث الخامس في إثبات والقدم لله تبارك وتعالى والحديث هو الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدم فتنزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط هذا الحديث كما ترى حديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكن في قلبك شيء وسلم لأخبار الصحيحين يا فتاة ولكن عن التمثيل وفقت أبعده ودعنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاح مرتدي فسلم لأحاديث الصحيحين بل عليك أن تسلم للحديث إذا صح الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أثبت صفة لله تبارك وتعالى فإننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأوصح الخلق للخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وإذا توفرت هذه الشروط فإنا هذا الظاهر يكون مرادا فنسلم لما ذاتره النبي صلى الله عليه وسلم نثبت لله تبارك وتعالى ما ورد من الصفات في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته لا تزال جهنم جهنم اسم من أسماء النار يلقى فيها يعني يطرح فيها أهلها وهي تقول هل من مزيد يعني تطلب الزيادة لساعتها وقد وعدها الله أن يملأها كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فوعد الله رب العالمين النار أن يملأها والنار بعد أن يدخلها أهلها يبقى فيها فضل أي زيادة فتقول هل مزيد كما سيأتي في أطوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى حكاية عن النار أنها تقول هل من مزيد فهذا وجه من وجوه التأويل في قوله تعالى هل من مزيد أن الله تبارك وتعالى بعد أن يدخل أهل النار النار فإنه يبقى فيها فض يعني يبقى فيها زيادة فتقول هل من مزيد لأن الله تبارك وتعالى وعدها أن يمنأه حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدم فينزوي بعضها إلى بعض يعني ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل أي زيادة عن أهلها فلا يبقى فيها فضل فليس لها حينئذ أن تقول هل من مزيد فتقول قط قط يعني حسبي حسبي كما سيأتي في هذا اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها هذا يوم القيامة يعني يلقى فيها الناس والحجارة لأن الله تعالى يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقد يقال يلقى فيها الناس فقط وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها والعلم عند الله فلا قطع بهذا لأنه لا يقطع في أمور الغيب المكنون إلا بنص من الوحي المعصوم ولا نص فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار يلقى يوم القيامة في النار الناس والحجارة هذا يمكن أن يكون لقول الله تبارك تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقد يقال يلقى فيها الناس فقط وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها والعلم عند الله تعالى يلقى فيها في هذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء لا يدخلون مكرمين بل يدعون إلى نار جهنم دعا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فهم يلقون فيها إلقاء وهم إذا جاءوها فتحت الأبواب وليست هناك مهلة فيجدون من وقع المفاجأة بمعاينة النار من العذاب ربما ما يزيد على مباشرة العذاب نسأل الله الكريم الوهاب أن يعصمنا من ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين وقوله صلى الله عليه وسلم وهي أي نار تقول هل من مزيد هل للطلب هل من مزيد يعني زيدوا وأبعد النجعة من قال إن الاستفهام هنا للنفي والمعنى على زعم من زعم ذلك لا مزيد على ماتية والدليل على بطلان هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام المحكي عن النار هل من مزيد قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة وإلا لما وضع الله عليها رجله حتى ينزوي أن ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها زيادة عن أهله فكأنها تطلب في قولها هل من مزيد تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على ما فيها فتطلب بشوق من يلقى فيها زيادة على ما فيها فهلها هنا للطلب؟ هل من مزيد يعني زيد هل من مزيد هل من زيادة فتدفعوها إلي وتلقوها في فهذا كما ترى للطلب بمعنى زيدوا وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عبر برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقه وهنا رب بمعنى صاحب رب بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله تعالى غير مخلوق وقد تجد بعض الجهلة ممن ينتحل مذهب السلف ولا يعرف النصوف إذا خلفت مثلا أمامه برب العزة يقول العزة صفة من صفات الله تبارك وتعالى فهل هي مخلوقة أنت تقول رب العزة ورب العزة كيف تقول هذا فربها هنا بمعنى صاحب لا بمعنى خالق لأن العزة المقام فيه ذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة العزة وهو مقام يستوجب ذكر العزة فيه وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة فربها هنا بمعنى صاحب في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمه وقوله فيها رجل وفي رواية عليها قدم في وعلى معناهما واحد هنا حتى يضع رب العزة فيها رجل وفي رواية عليها قدم في وعلى بمعنى واحد والظاهر أن في بمعنى على فقوله ولا أصلي بنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل أما الرجل والقدم فمعناهما واحد وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدم في المش فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها فسميت الرجل قدما وقد تخص ببعض الرجل يعني قد تخص عند الإطلاق لغة ولغة ببعض الرجل هذا على حسب الصلاح الحادث وأما أصل التسمية فسميك قدما لأن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها أمامه إلا إذا قدمها أمامه معلوم أن الصفات الذاتية الخبرية تكون فيما يخبر به الوحي المعصوم عن الله تبارك وتعالى وهي في الجملة أبعاد لنا ولكنها لله تبارك وتعالى لا تكون كذلك فتعال الله تبارك وتعالى عن أن يكون فيه شيء من ذلك سبحانه وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض يعني ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم باري عز وجل وقوله قط قط بمعنى حسبي حسبي يعني لا أريد أحدا قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله قط قط أي حسبي حسبي وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هرية يعني ثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قول النار حسبي حسبي كأنه تفسير لقولها قط قط وقط بالتخفيف ساكنا قط ويجوز الكسر بغير إشباع قطي قطي ووقع في بعض النسخ عن أبي ذر قطي قطي بالإشباع إشباع الكسرة وقطني بزيادة نون مشبعة قطني قطني فكل هذه قد ثبت في الحديث من الصفات أولا إذبات القول من الجمال لقوله عن النار وهي تقول وكذلك فتقول قط قط وهو دليل على قدرة الله الذي أنفق كل شيء ثانيا في الحديث من الصفات التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد إن الله تبارك وتعالى أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له هذه الصفة العظيمة لما أخبرنا أن النار تتكلم فهذا دال على قدرة الله تبارك وتعالى الذي أنطف كل شيء ثالثا إثبات فضل الله عز وجل فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها كما قال لأملأ أن جهنم من الجنة والناس معين فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل والفضل هنا الزيادة وقالت هل من مزيد وضع الله عليها سبحانه رجلة فنزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا لانزواء والانضمام يعني ينضم بعضها إلى بعض ويجتمع طرفاها حتى لا يبقى فيها فضل ولا زيادة وهذا من فضل الله عز وجل وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواما ويكمل ملأها بهم ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب بخلاف الجنة فيبقى فيها فضل أي زيادة عن من دخلها من أهلها من أهل الدنيا فيخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته هذا بخلاف النار لأن الله تبارك وتعالى يتفضل على من يشاء بما يشاء وأما في أمر العذاب فإن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب فهذا مقتضى العذب وأما الفضل فالله رب العالمين يعطي من يشاء ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء على الصفة التي يشاء فإذا بقي في النار فضل وضع الجبار تبارك وتعالى عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض ولا يخلق الله رب العالمين لها كما يخلق للجنة عندما يبقى فيها فضل وزيادة أيضا يخلق للجنة خلقا يدخلهم الله رب العالمين الجنة بفضله ورحمته وأما النار فإن الله تبارك تعالى قادر على أن يخلق خلقا يدخلهم النار من أجل أن تملأ ولكن الله رب العالمين لكمال عدله لا يعذب أحدا بغير ذنب فحينئذ يأتي هذا الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وجعله صفة لله تبارك وتعالى صفة القدم أو الرجل لله تبارك وتعالى هما بمعنى واحد وذلك أن الله تبارك وتعالى يضع على النار رجله أو قدمه، وحينئذ ينضم بعضها إلى بعض ولا يبقى فيها زيادة ولا فت رابعا أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقة وهي لا تماثل أرجل المخلوقين ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة الصفة الذاتية الخبرية لأنها لم تعلم إلا بالخبر بالوحي المعصوم، ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء لكن لا نقول بالنسبة لله إنها أبعاض وأجزاء تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك لأن هذا منتمع على الله عز وجل فلا يجوز أن يكون كذلك لأن الذي يتكون من أجزاء يحتاج إلى أجزائك فأنت مكون من أبعاض وأجزاء تحتاج أجزاء هذه من أجل أن تحيا ومن أجل أن يكون لديك القدرة على تصريف الأمور في الحياة والله رب العالمين لا يحتاج شيئا من ذلك سبحانه وتعالى فلا نقول بالنسبة لله إنها أبعاظ وأجزاء ولكن مسماها أبعاظ لنا وأجزاء وذلك صفة الوجه وصفة العينين وصفة الرجل كما ها هنا في هذا الحديث وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا يضعوا عليها رجلة يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول والرجل تأتي بمعنى الطائفة كما في حديث أيوب عليه السلام الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري في الصحيح أنه أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب يعني طائفة من جراد فقالوا إن الرجل تأتي في اللغة بمعنى الطائفة إذن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يضع رب العزة فيها رجلا يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول هذا تحريف باطل لأن قوله عليها يمنع ذلك وأيضا لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف فيقول رجله ويقصد أهل النار فيكون قد أضاف أهل النار إلى نفسه المقدسة الله رب العالمين لا يقول ذلك وقالوا في القدم قدم بمعنى مقدم هذا من تحريث الأشاعرة وأهل التحريث أيضا قالوا القدم سميت كذلك في هذا الحديث قدما بمعنى مقدم أي يضع الله تعالى عليها مقدمة أي من يقدمهم الله رب العالمين إلى النار هذا باطل أيضا فإن أهل النار لا يقدمهم البار عز وجل ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا والدع هو الدفع في الخلف بشدة وغضة فيدفعون دفعا حتى يلقون أفواجا في النار نسأل الله العافية والسلام ويلقون فيها إلقاء فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه فهؤلاء يدعون إلى النار دعا حتى يلقوا فيها إلقاء ولكنهم لا يقدمهم الباري عز وجل إلى النار المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه فروا من تنزيه الله تعالى عن القدم والرجل ولكنه وقعوا في السفة ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل الحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى كما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأعلم الخلق بالله وأفصح من تكلم بلسان صلى الله عليه وسلم وهو أشفق الخلق على الخلق وذا ترى أن لله تبارك وتعالى قدم وإن شئنا قلنا رجلا كما في الحديث على سبيل الحقيقة ما عدم المماثلة ولا نكيف الصفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدم ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم فأخبرنا فلا توقف عند حدود ما أخبرنا فنثبت لله ما أثبته لنفسه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 فمن كيف فقد قال على الله تبارك وتعالى بغير علم وهذا من أكبر المحرمات في دين الله تبارك وتعالى فإنه حينئذ يصرف اللفظ عن ظاهره ثم يثبت لللبظ الذي صرفه عن ظاهره معنى الأرض فيقع في هذا الخلق العجيب ويكون قائلا على الله تبارك وتعالى بنا علم وهذا من أكبر المحرمات في دين الله تبارك وتعالى الفائدة المسلطية من هذا الحديث الحذر الشديد من عمل أهل النار خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أول التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرط بأيسر الأثمان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 لكنها حجبت بكل كريهة ليفض عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن هذا دلنا عليه الحديث السادس الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات النداء والكلام والصوت لله تبارك وتعالى وهو الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وذكر الحديث فأخبر النبي صلى الله عليه على آله وسلم عن ربه أنه يقول يا آدم وهذا يوم القيامة فيجيب آدم لبيك وسعدي لبيك أي أنا مقيم على طاعتك من ألب بالمكان إذا أقام وهو منصوب على المصدر وثني للتأكيد لبيك ثم يكون المعنى إدابة مع إدابة وإقامة مع إقامة الباب بعد الباب وإقامة بعد إقامة لأنها تكون على المعنيين وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثن لبيته وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعي مني أو من المساعدة وهي المطاوعة أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة فيقول آدم عليه السلام لبيت وسعديك فينادي أي الله تبارك وتعالى فالفاعل المنادي هو الله تبارك وتعالى فينادي بصوت هذا من باب التأكيد لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع فهو كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم الطائر الذي يطير إنما يطير بجناحين فلا طائر يطير إلا بجناحين فيقول الله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول آدم لبيف وسعديف فينادي الله تبارك وتعالى بصوت والنداء لا يقول إلا بصوت مرتفع ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصوت وهذا من باب التأكيد كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما وكلم الله موسى تكلما فذتر المصدر المؤكد ها هنا على هذا النحو لقطع توهن من توهم أن الله رب العالمين ربما كلمه لا مباشرة ولا كفاحة وإنما أرسل إليه رسوله فيكون في مقام التكليم أيضا ولكن أتى بالمصدر المؤكد على هذا النحو لقطع توهن من توهم أن ذلك ليس على الحقيقة وكذلك في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك ذاً إلى النار ولم يقل إني أمرك يعني يكلم الله رب العالمين مناديا إياه بصوت إن الله يأمر لماذا لم يقل فينادي بصوت يعني فينادي الله تبارك وتعالى آدم بصوت إني آمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار لماذا جاءت على هذه الصيغة ولم يقل إني آمرك هذا من باب الكبرياء والعظمة حيث كان عن نفسه تعالى بكنية الغائب فقال إن الله يأمرك كما يقول الملك لجنوده إن الملك وهو الذي يكلمهم إن الملك يأمركم بكذا وكذا تفاخرا وتعاظما والله سبحانه وتعالى هو المتكبر وهو العظيم فخرجت هذا المخرج للدلالة على العظمة والكبرياء وهما لله رب العالمين وحده تبارك وتعالى وفي هذا المقام يوم الخيامة من أولى بإظهار ذلك من الله أين المتكبرون أين الجبارون أين ملوك الأرض الله رب العالمين ينادي بصوت إن الله يأمرك ولم يقل إني آمرك وإنما أخرجها هكذا وهو المتكبر العظيم تبارك وتعالى من باب الكبرياء والعظمة وجاء في القرآن مثل هذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولم يقل إني آمركم لم يقل إني آمركم وإنما قال لنا آمرا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم إن الملك يأمركم هذا من باب الكدرياء والعظمة وهما لله وحده وأما قوله أن تخرج من ذرياتك بعثا إلى النار أي مبعوثا فالبعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها يعني إلى النار أخرج بعثا مبعوثا موجها إلى النار من ذريته أي ميز أهل النار من غيرهم. وأما الحديث الآخر قال يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تشع مئة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة في الحديث إثبات القول من الله والنداء بصوت يشنع وأن ذلك سيحصل يوم القيامة ففيه أن الله تعالى يقول وينادي من شاء متى شاء فما يشاء سبحانه وتعالى ففي هذا الحديث المتفق على صحته في رواياته إثبات النداء لله والكلام والصوت فينادي بصوت وأما الحديث السابع ففي إثبات الكلام لله تبارك وتعالى أيضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان وترجمان أيضا على ما سيات إن شاء الله تعالى فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وفي رواية ولو بكلمة طيبة فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة فاتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقايا حجابا وسدا مسدودا وحصنا قائما اجعلوا بينكم وبين النار وقايا بشق تمره ولو بكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق على صحته من الرواية عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه ما منكم من أحد أي ما أحد منكم ما منكم من أحد أي ما أحد منكم إلا سيكلمه رب إلا سيكلمه الله بلا واسطة فهذا في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى يعني ما أحد منكم إلا سيكلمه الله بلا واسطة يوم القيامة الخطاب للصحابة فالخطاب هاهلا كما ترى من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ما منكم من أحد وهو عام لجميع المؤمنين ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان بفتح التاء وضمها، وهو المعبّر عن لسان بلسان، فترجمان المعبّر عن لسان بلسان، ويجوز فتح الدين مع فتح أوله، ترجمان، وهو معرب وقيل عربي، فعندك ثلاث لغات. ترجمان ترجمان ترجمان وهو المعبر عن لسان بلسان فينظر أيمن منه يعني إلى جانبه الأيمن فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه إلى جانبه الأيسر فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة